بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله فلا تستعجلوه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 أفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِذْ تَعُدُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أيان يبعثون إلهكم إلَهُ واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم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 وحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم, يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين لَا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 ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاربين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 ثمَّ كُلِّ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولاً يَخرجُ مِنْ بُطونِهَا شَرابٌ مُختَلِفٌ ألوانُهُ فيهِ شفاءٌ لِلنَّاسِ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفكَّرونَ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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنسى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 سكنوا وجعل لكم من جلود الأعام بيوتا, بيوتا تستخفونها يوم ضعنيكم ويوم إقامتكم. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها, وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا و لكم من الجبال اكنانا و لكم سرابيا لتقيكم الحر و سرابيا لتقيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن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 قالوا ربنا هؤلاء إشركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إذِينِ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ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 بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد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 فلا نحيّنَهُ حياةً طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْزَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِثْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب مِنَ الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجحْم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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 ربك للذين عملوا السوء أبجاهلة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة وقانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم